أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا أَذِيرَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء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 قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق فأصدق وأقم من الصالحين